See on اتقوا الله واتقوا الله بالتجرب <في> اليه بمنقاته والبعد عن محرماته تفوزوا برضوانه وجنانه ايها المسلمون عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون والفطرة, والفطرة التي فضر الله الناس عليها تدرك النافع من الله ولا تستقل بمعرفة تفاصيل الخير والشر والحق والباطل من دون الشرع والله زرع والله عز وجل برحمته وحكمته وعلمه انزل على خاتم الانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القران والحكمه فبين فبين الخير كله وحضر من الشر كله ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى العمل بما انزل اليهم من ربهم فنزل الايمان فنزل الايمان في اصل القلوب وعلم من القران والسنه واصلح الله الارض بالمثله المحمديه واكمل الله لهذه الامه دينها واعزها وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمتَه على أحسن الأحوال عكي وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمتَه على أحسن الأحوال عقيدةً وعملاً ومنهجاً وتشريعاً وحكماً وصلاحاً قال عليه الصلاة والسلام فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذِك رواه ابن ماجة من حديث ابعالباظ بن سارية رضي الله عنه وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم مما يضاد الدين ويهدمه فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا امور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فهو مسلم والنعم والنعمه تحفظ بشكرها واذنا زوالها واتقوا واتقوا عقوبات كفرائها الله تعالى وان تاب لنا وترحمون لا يشكوتم لا باذن نكون ولا انفرتم ان عذاب الله شديد والبدع مضلله والبدع مضلله افتراء من نعمه وهدم للدين وشغل على الامه يُفَرِّقُ بين الهُلوب وتُضرِبُ الكيان وتُشتِّتُ الصد والبدَعُ دمارٌ والبدَعُ دمارٌ على أصحابِها وعلى المسلمين والبدَعُ إفسادٌ في الأرض ونشرٌ للضب وتسلُّطٌ على الأبرياء قال الله تعالى قُل هو القادر قُل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو ينبسكم شيعا وينبيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يبقهون وافتراك الناس وافتراك الناس شيعا وأحزابا لا يكون إلا بالبدع المضلة وقد برأ الله تعالى وقد برَّر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أهوائٍ مُبتَبِعين الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبِّره بما كانوا يفعلون وقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكان شيعا كل حزب بما لديه فارعون وقرا وقرا حمزه والكسائي ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لسنا منه بشيء ونهى الله نهى الله همه الاسلام عن البدع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 هم فيها خالدون قال آل التفسير الذين سودت وجوههم هم أهل البدع والذين بيضت وجوههم هم أهل الإسلام المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والبدع والبدع المغلة والبدع المغلة خراه للعمران وإفساد للدين والدنيا قال الله تعالى وإذا أتينا لهم لا تفسدوا بالامر قالوا انما نحن مصلحون الا ان نحن هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويعظم ويعظم ضرر ويعظم ضرر البدع المذله وتستعرونها في كل أصل في إذا كان لأهل الفدع قوة يكيدون بها الإسلام وأهلها وكل نكبة وكل نكبة في أمة الإسلام من داخلها فسبقها من أهل الفدع والمنافئين والمستقرر للتاريخ والمتتبع لحوادث الأيام يرى مصائب الإسلام من أهل الفدع المغلة وأول الفدع أول البدع خروجهم على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقتله وقد أذاق هؤلاء الخوائد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرارة الحياة وأوهموا جيشه وفرقوا بين المسلمين واستحلوا الدماء وأعظم نكبة وأعظم نكبة للإسلام وذلٍّ للمسلمين نكبة برداد الكونية بغلابة المستعصر العباسة وقتله بسبب المبتدعين المضلين المنافقين وما من غزاة وما من غزاة للبلاد الإسلام إلا كان أهل البدع معه عن المسلمين وهم اليوم أكثر أسماءً وأحزابًا ولكنهم ينتبقون على حرب الإسلام وزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإفساد لبلاد المسلمين ولو راجعت, ولو راجعت كل طائبة مبتدعة تاريخها لوجدت فيه مزدجراً لها عن غيها وبغيها ومحاربتها لدينها ولأوضانها فماذا ربحت كل ضائبه مبتدعه وماذا جنى ما جلت الا الخساره والعار الله تعالى ولقد جاءه من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر وهل يظن وهل يظن المبتدعون ان اهل الاسلام يتركونهم يغيرون دين الله الذي رضيه للعباد واصلح به البلاد والعباد فاما يحكمون والامور والامور والمضرعه هي ما احرز بالدين مما لا اصل له الشريعه يدل عليه قال ابو وجد رحمه الله وكل من احدث وكل من احدث شيئا ونسبه الى الدين ولم يكن له اصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء بذلك من مسائل الاعتقاد او الأعمال أو الأقوال الطاهرة والباطنة انتهى ولا يحافظ على الإسلام ولا يحافظ على الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وحماية الأمة من البدع وكف شر المبتدعين وحماية الأمة وحفظها من البدع واجب على واجب الأمراء ولا في الأمر وواجب الولماء وواجب العامة أما واجب ولا في الأمر بحفظ الأمة من البدع فالأخذ على يد المبتدعين وكفهم بقوة السلطان وعقوبتهم العقوبة الرادعة لهم وأما واجب العلماء فالبفى البيان والتحذير من البدع وإظهار الحجج على بطانها وإبلاغ هذه كلها وأما واجب العامة فهجر المبتدع وان لا تسمع منه بدعته ولا يتبع الى ما يدعو وقد كان رجل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه قد كان وقد كان رجل في عهد الله عنه يدعى صبيغا يسال عن متشابه القران ونهاه عمر عن ذلك لالا يتاثر بشروحاته احد فجلده على ذلك وكتب يعابئ ألا يجالسه أحدُ من الناس ثم لما برأ من الضر جلده مرةً أخرى فقال والله يا أمير المؤمنين إنني لا أجد ما كنت أجد فكف عنه وأذن للناس بمجللسك فاستعمل, فاستعمل عمر رضي الله عنه استعمل معه الحزم والعزم والحسن فالنجاة من شكل الفدى لزوم الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وعلى إمامهم عن ابن عمر رضي الله عنه قضى خضبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كقيام رسول الله فينا قال أصيكم بأصحابي هم الذين يرونهم ثم يذق الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد الا لا يقضي رجل بامرأه الا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعه عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعث من أراد فحبوحة الجنة فلينزم الجماعة من سرّته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن رواه أحمد والترمذي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تُقاتل ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون واحتصموا بحبل الله الجميع ولا تبرقوه بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهذه سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين واستغفروه إنه هو النور الرحيم أنجل الله رب العالمين ولي متقيم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفروه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد العبده ورسوله الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى واستمسِكوا من الإسلام بالعروة المُفقى عباد الله اعلموا أن من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن على كتاب الله واتباع سنته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مودع وقال فإذا ذهب فيه فعليكم بكتاب الله أحل حلالا وحرموا حراماً رواه أحمد وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أبوالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة تدخلوا الجنة ربكم رواه أحمد والتربذي وقال حسن صحيح وقال عليه الصلاه والسلام فانه من يبشر منكم بسير اختلاف كثير فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فطوبى فطوبى لمن تمسكت السنه ان ذي اختلاف والاختلاف واقع في هذه الامه كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفلق على ثلاثم وسبعين كلها بالنار إلا واحدة قلنا يا رسول الله منه؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه وعن أبي أمامة رضي الله عنه في ذلك بشارة بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن عمل في السنه بعظيم الاجر ومضاعه الثواب فعن ابي همام تروي الله عنه ان عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاتي ايام تاتي ايام للعامل فيهن اجر 50 الى 100 منا يا رسول الله قال فلمنكم رواه الاولون والترمذي ومن اشكل عليه شيء من وأمور الاختلاف فليسأل غلماء الأمة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عباد الله إن الله وملائكة رسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الصلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إدراهيم وعلى آل إدراهيم أنك حميد ما ييد على محمد وعلى آل محمد كارünde على إدراهيم وعلى آل إدراهيم أنك حميد وسلم ييد filewithtalién اللهم أوضع عن الصحابة وأجمعين اللهم أوضع عن الخلفاء الراشدين الأنمك المهديين أبي بكر بن عمر ثمان علم عن س يصحار كاج معين وع التين تع ك الس ومدين الله معهم بمن الله ال أن مع ك كرح جووديا كر الأترين الله معد الإسلام وال السجين الله معد الإسلام ين علم الكبر والكابين علمنا الشر والمشكين الله معطق فتنة المبتلعين إلى يوم الدين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم أظهر دينك الذي ارتضيت ونرسك اللهم أظهر هدي رسولك صلى الله عليه وسلم على الدين كله بكل مكان وزمان يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا الى اللهم متي وماتنا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ومن وقع عليهم ضر وهمهم على الضرر وعلى النا يا اكرم المقربين وهم اصلح احوال المسلمين وهم اصلح احوال المسلمين وهم اصلح احوال المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين بقلب كان يوقع العديان اللهم اكفئ مسلمي هلك اللهم اكفنا والمسلمين شر الاشرار وكيد الفجار يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم اصلح اللهم اصلح يا رب العالمين قلوبنا اللهم يسر امور المسلمين اللهم يسر لكل مسلم ومسلمه ومؤمن ومؤمنه بحب رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقض دينا عن المدينين من المسلمين اللهم, اللهم اقض دينا عن المسلمين اللهم اقض عن المدينين من المسلمين اللهم احن مرضانا ومرض المسلمين اللهم احن مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح شبابنا اللهم اعذنا وذرياتنا من الضلال وظلمة النور وذرياتنا وشياطين يا رب العالمين اللهم اعذنا من شياطين الانس والجن اللهم اعذ المسلمين وذرياتهم شياطين الانس والجن يا رب العالمين والجن وسيئات اعمالهم يا اكرم الاكرامين ويا ارحم الراحمين اللهم احفظ اللهم أحفظ بلادنا من كل شر ومكر اللهم احفظ جنودنا في الحدود اللهم احفظ جنودنا الذين يجاهدون بسبيلك يا رب العالمين اللهم احفظهم اللهم إنا نسألك أن تحفظهم وأن تجعلهم سالمين ظالمين إنك على كل شيء قدير اللهم عليك من البدع والمتدعين الذين يحاجون دينك والذين يهدئون دينك يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم نكس راياتهم وهم مقتولهم اللهم اقب عليهم العار انك على كل شيء قدير ربنا بما يكبدوه انك على كل شيء قدير يا العالمين اللهم من اراد من اضادنا او اراد بلادنا شر وسوء فجعله وسوءهم عليه واجعله يا رب العالمين ضاره عائدا عليه ربنا شره وضبه إنك على كل شيء قدير اللهم موفق عبدك خادم الحرمين الشريفين اللهم موفق عبدك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز لما تحب وترضاه اللهم موفق لهداك واجعل عمله بذلك يرب العالمين اللهم اكتهي عن نصرة الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم اكتهي عن نصرة الإسلام والمسلمين خيراً الجزاء إنك على كل شيء قدير اللهم عينه على كل خير اللهم عظم عمره بطاعتك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اوقف عهدك محمد بن نائب ولي العهد إما تنبه وترضاه اللهم اوقفه للهداء واجعل عمله برضاك وعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم اوقف وليه يا ولي عهده محمد بن سلمان لما تعب وترضى اللهم وفقه لهذاك واجعل عمله في العالمين اللهم احفظهم جميعا ونصبهم دينك وعلمهم كلمتك إنك على كل شيء قدير وردك إلى الكائدين وشر الحاسدين من نحورهم إنك أنت الله لا إله إلا أن أنت الله لا إله إلا أن ترقاد وفوق عبادك اللهم أطفئ اللهم أطفئ مضلة تبتاً اللهم اطلقوا ذات اكتذاً واعدنا من شرورهم منك على كل شيء قدير ربنا لا تجوغ قلوبنا بعد إذا ذيتنا فهب من لذلك رحمة إنك أنت الرحاب اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا قلوبنا جميعها ما أسرقنا وما علنا وما أن تعانوا به منا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إِنَا نَسَنُكَ الْعَبُّ وَالْعَافِيَةِ وَالْمُعَافَتَةِ دائما في والدنيا والآخرة اللهم قدّهنا والمسلمين في دينه وعِلْنَا يَرْبَى الْعَالَمِينَ وَمُنْ ذِلَّا تِلْكِثًا مَا ظَهَرَ منها مَا ظَهَرَ والله يأمر بالعدل والإجسان وإيجائي للقربة وإنهاء المحشاء والمكر والبغي جعلكم لعلهم لا أكبرون وهو بعهد الله لا أعهدهم ولا تنظروا الأيمان بعد الزوكين وفجعته الله عليكم الكبيلا أن الله يعلم ما تبعلون وفكروا الله العظيمة جليلا لكم واشكرواه على نعمه إذنما لفكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون